فما كان دعوهم إذ جاءهم بأسنا إلا أه قالوا إلا أن قالوا إن كنا ظالمين فلنسألا الذين أرسل إليهم ولا نسألا المرسلين فلنقصن عليهم بعلم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 ثم لا من بين أيديهم ومن خلفهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن جمائيلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين.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 126. كما بدأكم تعودون 127. فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون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 فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَتَهُمْ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ يَا بَنِي آدَمَ إِنَّمَا يَأْتِي أَنْكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ عَاَيَاتِ فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون 118. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة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 126. كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون 127. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون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 سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ فَأَجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا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 فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم 110. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض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 ولو قَالَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَ قَوْمٌ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ 124. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون 125. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم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 119. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين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 ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا حتى عفوا وقالوا قد مس مسأبأنا الضراو والسر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 أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون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 بذنوبهم <تصفيق>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 وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغانبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألكوا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 وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أثrq علينا صبرا وتوَفَّنَ مُسْلِمِينَ وَقَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمٍ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذْرَكَ وَآَلِهَتَكَ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 هؤلاء متبروا ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين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 والذين كذبوا باياتنا ولقاء الاخره حبطت اعمالهم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 ولمَّا سُقِقَ في أيديهم ورأوا أنهم قد ظلوا قالوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَضْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ رَبَّانَ أَسِفَ قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِ مِنْ بَعْدِ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 والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولم يسكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدوء ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم رجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإيّاي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 وَلَعَنَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الرَّمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم مسكنوا هذه القوية وكلوا منها حيث شئتوا وقولوا حقة ودخل الباب سجدا ودخل الباب سجدا نُفِرَ لَكُمْ خَطِيئَتِكُمْ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 إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم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 وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ۗ وَإِنَّ رَبَّكَ لسريع العقاب وإنه لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا ۖ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَيْنَا وَمِنْهُم مَّنْ ضَلّ ۚ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 خذوا ما آتيناكم بقوة وذكر ما في لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أَفُوسهم أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا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 ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه 113. سيجزون ما كانوا يعملون 114. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون 115. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون 116. وأملي لهم إن كيدي متين.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 فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في قغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان موساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو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 111. وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما توشها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعو الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين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 120. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون 121. ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون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 وَاِن مَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا تذكروا فإذاهم بصرون وإخوانهم يمدونهم في الغضب مما لا يقصرون وإذا لم تأتهم بأيات قالوا لو لجت بيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي